بسم الآب والاب والروح القدس اللهم رحمة عيني يخول السر في أساس الاثنين عشر لأننا نحن عملو مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي الناس يقري يعني ربنا خلقنا عشان نعمل انجلنا للحقيقة في العمل نجد ان الله دائما يعمل ملائكه دائما تعمل الطبيعة دائما تعمل الانسان عليه ان يحصل من جهة الله يقول سيد المسير أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل الله دائم العمل ونحن صول الله ينبغي أن نكون نسل في عمل مستمر الله عمل خالق ووجد أن كل ما عمله فإذا هو حق وبعد أن عمل في الخلق عمل في الرعاية وبعد العمل في الرعاية عمل في الهداية في الفداية في الخلاص ومازال يعمل حفظ الأمن دار من جهة قربنا عمل في الوحص وفي إرسال الأنبياء وعمل في المعبذات وعمل في نواس كثيرة من أجل الوحص وفي العاية في المزمور يقول للرب يرحاني فلا عوزنا شيء وربنا بيقول أنا أرعا خلني وأربده وأطلب الدار وأسترد المطرود وأخذ الجريح في الحصير 34 وثلاثين ربنا دائما يحمى ويعمل من اجلنا ايضا ويعمل فينا الملائكة يعملون الكتاب يقول بارك الله يا ملائكة المختبرين هو العاملين مرضاته جنوده العاملين مرضاته في مزمور 103 وفي ملائكة للتسبيح تسبيع بيعمل تتسبيع زي السارة في من اللي بيقولوا قدوس قدوس قدوس رب الطباوط وفي ملائكة بيعمل بالخدمة زي ما ورد في أتومين 14 عشر جميعا أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العزيزين أن يرشوا الخلاص. وفي ملائكة تعمل في الانقال زي مال دانيالي النبي الهي ارسل ملاكه فشد اسواح الكسور ملائكة تعمل في البشارة ملائكة في خصة الملاد في خصة القيامة الى احسن الطبيعة تعمل القمر في دورانه حول الأرض والأرض في دورانها حول الشمس والنجوم في عملها في إضاءة الليل الرياح بتعمل الأمطار بتعمل الشمس بتعمل في إبثال أشعارتها كل حاجة بتعمل بقي إن الإمثال هو الرياح يعني الحيوانات أيضا تعمل الطبيعة تعمل تجد الشجر بيعمل الجدر بيعمل عملا نخصيا تحت الأرض والساق بيعمل الفروع والأوراق والأثمار كله, كله بيعمل النسلة تعمل عملا بقيقا عجيبا النمل بيعمل الكتاب بيقول تأمل النمل أيها الكسلان كل حاجة بتعمل المهمة في الانسان ان هو ايضا يعمل والانسان في حاجات بتعمل وهو بحكم الطبيعة هو مش متأدخل في الموضوع ده زي مخ الانسان دائما يعمل او اتفتكر ان في انسان غبي يقول ده ما ندوس مخة أو مخه ما بيعملش لا حتى الغبي مخه بيعمل بيعمل عملا في الجسد مش ضروري في الترتيش بيعمل ده المخ ده مركز كبير والقلب بيعمل وكل عضو في الجسد بيعمل والأجهزة بتاعة الجسد بتعمل حتى وين تلاين أجهزة الجسد بتعمل لو توقفت العمل تبقى موت لو سمح اللحظة. لكن كل حاجة بيعمل بقي إن الانسان في اراداته يعمل من الحاجات الجميلة في عمل الحيوان ما ورد قصة يونان النبي عبد الله حوة عظيما فابتلع يونان هذا كان بينافذ نجيء صلاح عبد الله دودة فقرض في اليقصين برضو تعمل عمر الله الشمس انها تضرب على رأس يونان فالذبو تعمل الكل كان يعمل في خصة يونان ما هذا يونان لغاية لما ربنا ارغمه ان يعمل غزبا الإنسان. وهو ده المهم وده موضعنا الأساسي خلقه الله ليعمل زي ما قلت لكم الآية ساعة أفرس والسدين مخبوطين لأعمال أعزها الله لكي نسلق فيه ولما ربنا خلق آدم وضعه في الجنة ليعمل فيه ويحقظه ما كانش الإنسان محتاج إلى عمل في الزراعة ولا عمل حصة في في تشذيب الأشجار وحص الأصمار ما كانش محتاج لكن الله خلقه ليعمل والعمل مفيد لنا لأن الإنسان إذا لم يعمل الشيطان يعمل فيه زي اللي يقولوا عقل الإنسان كأسلام نعمل بالشيطان فلازم الإنسان يعمل واللي ما يعملش يصيبه الخمول صحيته طبعه وتفكيره يقعب وتدركه شيء يفوه بسرعة لازم تعمل تمش حتى الناس اللي بيقولك الرياضة الرسول بيقولنا فعلة قليلة بتمشي جسم الإنسان وبتحرك أعضاؤه ده بيقل من الإنسان أثناء المشي بتتحرك فيه أكثر من أربعين عضل في اسمه لما يمشي مجرد المشي قد عمل بسيط المشي ده نافع للقلب والمشي ده نافع للسكر ونافع للرجيم والتخصيص ونافع لحجات كتير ونافع للعضلات مشكلة الانسان في الوقت انهم ما بيمشوهش بلق واحدة ينقاب على كرسة كم يندم يركب عرضية على كرسي يروح مسكنه يقعد على مكتب قاب على كرسي يروح اجتماع يقعد على كرسي طب امتى يمشي امتى يمشي ياريت كنتم تنشو من المسلمات دلوقتي يعني تتمرنوا على المشي الله خلق الإنسان ليعمل شكلنا وأيضاً كان بيعمل وصف الحيوانات ويضيع أسماء المهم أن الإنسان يعمل لأكل الله أيضاً كما يعمل لأجل نفسه، كما يعمل لأجل المجتمع الذي يعيش فيه، كما يعمل لأجل ملكوت الله. دي الحاجات اللي الناس تعمل. تعمل لأجل نفسك تعمل لأجل ملكوت، تعمل لأجل المجتمع. وهم ضمن الكنيسة. تعمل عمل للرب تعمل الخير بالنية وبالإرادة بحيث يكون الهدف خير والوسيلة خير والنتيجة خير بقدر إن كان تعمل وتفمل ويكون ثمرا جيدا وثمرا وثيرا وثمرا مستمرا زي ما ورد في مثل الزارة في مثل 13 أرض أنتج 30-60 مئة وكما ورد في إنجيل يوحنق الصح 15 آية 16 ربنا بيقول التلميذ ارسلتكم لكي تثمروا ويدوم ثمركم لهذا يعرف الناس انكم سلمين بان كان لكم ثمر لازم يكون لكم عملي تعملوه عملنا في عمل روحي وفي عمل اجتماعي وعمل انساني وفي عمل مادي لكن المفروض الكل يكون لخير وربنا بيقول اعمالوا لا للطعام الباقي بل للطعام الباقي الذي للحياة الابدية وبيقولش يا رب ناش اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. يعني حاجة كلية جدا ان العمل اللي انت تعمله يؤدي الى مسبل الله هذا مهنة وبيقول في يوحمد 9 اعمل ما دام النهار يأتي ليل لا يستطيع حفيه ان يعمل اعمل ما دام النهار يعني ما دامت الفلسة ممكنة ليك للعمل ما دام نعمل تشتغل معاك للعمل يأتي ليل تأتي فترة فطور فترة ضعف فترة خطرية فترة محاربات لا تستطيع فيها ان تعمل يأتي ليس موت لا تستطيع فيها ان تعمل اعمل مدام النهار زي ما بيقول داود النبي المصور 119 آية 126 انه يعمل يوم يعمل فيه للرب ربنا عايزك تشتغل وتشتغل من اجله وهو بيشتغل من اجلك وخلى العمل ده لازم في كل حاج في الوصية يقول من يسمع كلامي ويعمل ده يشبهه براجل بنابيته اصدار يقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط فادعين عن كشره. في الايمان يقول الايمان العامل بالمحبة ويقول ايمان بدون اعمال مية في كل كلام الله يقول ان عرفتم هذا فطوباكم ان عملتموه في المحبة يقول لا نحب بالكلاب ولا باللسان بل بالعمل والحق في التوبة يقول أعملوا أعمالاً تليقوا بالتوبة أعملوا ثماراً تليقوا بالتوبة العمل عموما يقول كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً ستعوى ستعفرنا في العمل ايضا يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. يعني مش الخطية ان الواحد يعمل عمل غلط بس لا دلو تعرف تعمل حاجة صيبت ومعملت هاش تبقى هذه السلبية خطية لك ولذلك بنقسم الخطايا إلى نوعين: في خطايا في تقصيرات خطايا سلبية على أحد عمل شر وفي تقصيرات في عمل الخير. لازم تعمل حال من يعرف أن يعمل حالاً ولا يعمل، فتلك خطية الله. وربنا عزه. نعمل في كل حين الرسول بيقول في كرونسوس الغولة 15-58 كونوا راتخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين عالمين أن دعبكم ليس باطلا في الرب مكسرين في عمل الرب كل حين حتى من جاء الملكوت يقول يعطى لأمة تصمع في ماره ما المهم ان الواحد يكون عمال باستمرار حتى في الرهبان يقول له راهب عمال عمال يعني بيشتغل في عمل للرب باستمرار قلبه بيعمل في العمل الروحي مخب بيعمل في العمل الروحي لسان ويلحظ بالرب نهارا وليلا ويعمل ايضا شدير ويصدر بخطر انت تعمل بشرط انك تعمل مع الله تعمل عمل للرب والرب يعمل معك وتعمل بكل اجتهاد زي ما قال انه يعني دعا عمالا لكرني بس في قاعده مهمه كل عمل لا يشارك الله معك كفيك لا تعمل يعني كل عمل فيك بتعمله ربنا يشارك معايا فيه ولا لا ان ما كانش يشترك فيه تعملوش ان كان لا يرضى الله عليه ما تعملوش نحن بنقول في القرصية اشترك في العمل مع عبيبك في كل عمل صالح ونقول شركة الروح القدس الروح القدس يشترك معاك في العمل يقول شركاء الطبيعة الالهية ان الطبيعة الالهية تشترك معاك في العمل لا تعمل وحدا قل له يا ربنا الوحدي ما اعملش وبعدين يقول, آل اللي يقول لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة تظهر اعماله انها بالله معمولة ولذلك قولة الرسول بيقول في كوليسي واحد تسعة وعشرين أسعى مجاهدا لحسب عمله الذي يعمل فيه بقوة لحسب عمل الله الذي يعمل فيه بقوة وبيقول لا أنا بل لعمة الله العامل معك بيقول أحيا لا أنا للنسيح الذي يحق فيه وآية جميلة في فليب الثلاثر يقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لقبل المصر يريد الإنسان يستبر كيف إن الله بيعمل فيه الله بيعمل فيه والله بيعمل معه والله بيعمل لعجله والله بيعمل بي ما يكونش عملك منصصر عن ربنا لا ما يكونش عملك منصصر عن ربنا ده بوليز يتكلم عن نفسه وعن أبولوس بيقول نحن عاملان مع الله في كرونسوس الأولى 3-9 نحن عاملان مع الله وبيقول العمل ده النار تظهره ان كان دهب ولا فضة ولا احضار كريمة نوعية العمل يعني يثبت ان كان قش ولا عشق ولا خاشق يستلق بتيجي التبار تختبر عملك العمل كساد ولا عمل بيضيع بالوقت في ناس لديهم قوة في العمل تقول فلان أول ما دخل في الخدمة هو عظيمة دخلت في الخدمة هو عظيم شعار من كلنا فيه اللي بيعمله شايل متقن ولذلك يقول سفر أرمية النبي ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة نقررها ثاني أرمية تمانية واربعين عشر ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة يعني اذا انت اجتوك مسئولية في الكنيسة تعملها لا تعملها برافاو لازم يكون بكل اجتهاب بكل قوة زي شفنا زي بونس الرسول اول ما دخل في الكنيسة قوة عجيبة دخل في الكنيسة هي بولس الرسول لما حبيب جرجس دخل في الكنيسة هو عجيبة دخل في الكنيسة احنا بنحتفل حاليا بتذكار مرور خمسين سنة على نياحة حبيب جرجس ولما كنت في المهجر برضو في كثير من كنائس المهجر ذكروا حبيب جرجس ومرور خمسين سنة على نياحفظ بل البعض طلبوا مني ان المجمع يضخلوا في سير الهدسين لما بدأ حبيب جلهز يعمل لم يكن هناك شيء كان كل شيء ضعيف وتعبان يعني انا فاكر كتبت في مجلة مدارس الاحب في عدد سبتمبر سنة 51 لأنه هو حقوق الواسطة 51 قلت ما أشبه هذا الأمر بخصة سفر التكوين كانت الأرض خلبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرفع على مكة وكالمياس ثم قال الله ليكن نور نور ورأى الله النور انه حسن قلت وكان نور كان حبيب جرجس هذا النور في عصره ورأى الله النور انه حسن لما بدأ حبيب جرجس دخل الاخلاركية ما كانش فيه مدرس دين الاخلاركية يعني في عرب من وفي تاريخ ومبغرافية وفي حاجات كتير لكن معلم دين كان ابونا في الهسارس ابراهيم اتا كم شهر وعيد وبقت الاخليركية بدون معلم دين فحبيب جرجس طالب في الكلية بدأ يدر جملائه بدأ يدر جملائه يقرأ ويدرر مش واحد يقول العملية ما فيش ظروف مساعدة لا ان لم توجد ظروف مساعدة اوجد انت هذه الظروف اشتغل وحبيب جرجس مش بس بأن ندرس الاخليركية وهو سلميز وانما ايضا صار مديرا من الكلية وهو الذي انشأ مدارس الأحد اللي كلنا كنا تلميس فيها اشتغل في المدينة كان يدرس مدارس الأحد في الكاتدراية في الكنيسة المرقصية الكبرى وهو واحد يدرس والبابك يدرس الخامس يرسمه بالصبيب ويباركه عمل فصول قدام وانتشرت الخدمة من المدينة الى المد الى القرى الى كل مكان الى كل حي وحبيب جرجس وجد سلبيات كثيرة سلبيات كثيرة واخطاء كثيرة لن يلتفت إلى الاخطاء ولا الى السلبيات وإنما وضع حجريني في أساسين أمين الكلية الدكتوريكية ومدارس الأحد ورخص يصلي ويقول وأما شعب ستليكم بالبركة ألوث ألوث وربوات رباط نصعون مجيئة وجد المدارس نفات عليم دين بدأ يضع منهجاً للتعليم الديني في المدارس. مجموعة كتب بصنها المبادئ المفيعين للتعليم الابتدائي والجنوي وجد ثلاثيل غالبية الطواقف دخل فيها بدأ يكتب ثلاثيل ويعلمها تراثيل. موضوعها على أساس الإسلاميات والسرسولوبيات وبعض أجزاء من الحان الكليسة والأقصى المدينة اشتغل في كل مكان في الوعق في اللهود في الترسيل في التأليف في الخطر بل في المجلس النلي أيضا كان بيخش في المجلس النلي وفي الانتخابات بيطلع الأول بس ما كان نشب يعملوه وكيل للمجلس الملي لأن في ذلك الزمان كانوا بيختار واحد من البشرات الكبار يبقى هو وكيل للمجلس النش لكن كان عاملاً قوياً وكان يدخل في قسم الأحوال الشرفية في المجلس الملي لترتيب الأعمال العائلية ومساحل الثلاث والجواز بينها يناسب الهندية كان بيعمل يعني وكان عنده مجلة اسمها مجلة الكرمة. كانت مجلة قوية جدا من اكبر مجلات ومجلة كلها ايجابية لم يتكلم فيها إفلاحا عن شيء من السلبيات أنا بصيت مرة في المجالة دي لقيت فيها قسم منها ترجمة أخوال الأباء السديسية فكان فيها ترجمة للأباء الرسوليين للأبوستوليك فادر فدورت فيه كلهم لقيت كتاب الراعي لهرماس مش مكركة فتنجمت هذا الكتاب الراعي لهرماس سنة 50 قبل ما توصل سنة ودتوله حتى بص فينا فاكر ساعدته وكنت كاتب بالحضر الأخبر قال لي ليه يا حسنين تكتب لي حبر الأخبار لا يشوفوش بالليل كويس أنا دلوقتي أقول لكم اللي بيكتب لي بالرصاص واللي بيكتب لي بأشياء لا تخرق بالليل كان بيشتغل شغل جبار وبيشغل الناس معاه ودي عمل كويس إن الإنسان يشتغل ويشغل الناس معاه والراعي الثالث هو اللي يقدر يشتغل ويشتغل الناس معه لان الرسول بيقول في الرسالة الى افضل ان ربنا وضع في الكنيس اشخاص كتار البعض رسل والبعض انبياء والبعض رعاة ومعلمين كل واحد حذر موهدته خطر موهبة الاشتغل. واشتغل حسب الطاقات التي فيك. ولا تدرك يوما يمر عليك بدون عمل. ربنا نعطينا ان نعمل الشباب